سنستكمل حديثنا إن شاء الله تعالى مع الحديث الثالث عشر وهو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة المعذبين في قبريهما وكنا قد انتهينا إلى قول ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى او قبل أن نذكر كلام ابن دقيق كنا قرأنا كلام كنا قد توقفنا عند قول الشارح فائدة اختلف العلماء في انتفاع الميت بعمل الحي حينما يجعل الحي ثواب قربته البدنية أو المالية إلى الميت فقال الإمام أحمد رحمه الله الميت يصل إليه كل خير للنصوص الواردة فيه أما ابن تيمية رحمه الله فقد نقل عنه في ذلك قولان أنه ينتفع بذلك باتفاق الأئمة والثاني أنه لم يكن من عادة السلف إذا فعلوا إحدى القربات تطوعا أن يهدو ذلك لموت المسلمين واتباع نهج السلف أولى وقال الصنعاني رحمه الله الميت يصح أن يوهب له أي قربة أما لحوق سائر القرى بف فيها خلاف والحق لحوقها وذكر ابن تيمية أن الأخبار قد استفاضت بمعرفة الميت بأحوال أهله وأصحابه في الدنيا وسروره بالسار منها وحزنه للقبيع انتهى كلام الشارح وتعليقا عليه نذكر اولا ما قاله ابن دقيق العيد رحمه الله حيث قال في شرحه لهذا الحديث اخذ بعض العلماء من هذا اي من وضع الجريدتين على قبر المعذبين أخذ بعض العلماء من هذا أن الميت ينتفع بقراءة القرآن على قبره من حيث إن المعنى الذي ذكرناه في التخفيف عن صاحب القبرين هو تسبيح أن ما دام رطبا فقراءة القرآن من الإنسان أولى بذلك وتعقبه الصمعاني بقوله هذا المأقد من العلة التي علل بها تخفيف العذاب تخمينا لا بمسلك واضح من مسالك العلة ومسالك العلة هي الطرق التي يتوصل بها إلى معرفة علة الحق ومثل هذا المأقد لا يقفى ضعفه لأننا قلنا إن لو كانت القضية قضية تسبيح النبات فنعلوم أن الرطب واليابس الكل يسبح بحمد الله جل وعلا فلفارق بين رطب ويابس وعليه فلا يصح أن يلحق بالأصل المنصوص على حكمه فرعا لا يشترك مع الأصل في علة معلومة بنص أو إشارة واضحة لأن لمثالك العلة الطرق التي تعرف بها علة الحب إما النص سواء كان قطعيا أو ظنيا وإما الإشارة أو الإيماء تفصيل واسع لكن هذا هو الاختصار لكن قولهم هنا ان العلة هي كون النبات رفضا علة غير صحيحة وبالتالي لا يصلح القياس عليها من قول الشارح ما يؤخذ من الحديث اثبات عذاب القبر كما اشتهرت به الأخبار وهو مذهب أكثر الأمة حقيقة إن إثبات عذاب القبر ومذهب جميع أهل السنة والحديث لاختلاف بينهم في ذلك كما قال ابن أبي العز الحنفي في شرحه للعقيدة الطحاوية ونص غيره على ذلك وله أدلته من الكتاب والسنة قال تعالى وحاق بآل ثرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا وقال تعالى تذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون فقوله وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك بعد قوله فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون لويوم القيامة يدل على أن عذاب القبر ثابت بالنص القرآني ومن الأحاديث هذا الحديث الذي معنا حديث ابن عباس وحديث البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه عند أحمد وأبي داود وأصله في الصحيح إن العبد المؤمن إذا كان في من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل عليه من السماء ملائكة ضد الوجوه إلى آخره وكان النفس سلم كثيرا ما يتعود من عذاب القبر وأمر أمته بذلك فقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا وسؤال الملكين فيجب اعتقاد ذلك والإيمان به ولا نتكلم في كيفيته إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار والشرع لا يأتي بما تحيله العقول ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول الشرع لا يأتي بالمستحيل الذي تستحيل العقول ولكن قد يأتي بأشياء تحتار العقول في توجيهها وفهمها ومعرفة كنهها وحقيقتها فالشرع لا يأتي بما تحيله العقول ولكن قد يأتي بما تحار فيه العقول أما قوله اختلف العلماء في انتفاع الميت بعمل الحي إلى آخره طبعا هنا نقل كلاما لابنتين رحمه الله تعالى خالف فيه ما ذكره لاحقا عنه عن السلف قال, إن قال أنه ينتفع بذلك باتفاق الأئمة هذه دعوة منقوبة سيأتي بيان بعثها لكن المعتمد من كلام شيخ الإسلام هو ما ذكر عنه كما في اختيارات صفحة 54 قال ولم يكن من عادة الثلاثة إذا صلوا تطوعاً أو صام تطوعاً أو حج تطوعاً أو قرأوا القرآن يهدول ثواب ذلك إلى أموات المسلمين فلا ينبغي العدول عن طريقة السلف فإنه أفضل وأكمل لكن بعض الإشكالات ترد من كون ابن القيم رحمه الله تعالى قد انتصر لكلام شيخه الأول هو أنه ينتفع بذلك في كتابه الروح لكن قيض الله عز وجل الشيخ رشيد رضا حيث أفى بكل ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى ورد عليه ردا علميا قويا كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله وحكاية الاتفاق ليقولهم أنه ينتفع بذلك باتفاق الأئمة لا تصح فقد قال الحافظ بن كثير في تفسير قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى قال أي كما لا يحمل عليه وزر غيره كذلك لا يحصل من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله استنبط الشافعي رحمه الله تعالى ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموت لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم وكفى بالشافعي رحمه الله تعالى مخالفة لكن يقال إنه ينتفع بذلك باتفاق الأئمة فكيف لا يعتد بخلاف الشفعي رحمه الله ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموت لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم ولهذا لم ينذب إليه رسول الله سلم أمته ولا حسبهم عليه ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء مجرد إشارة ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولو كان خيرا لسبقون إليه وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء ده قعدة من أهم القواعد التي ينبغي أن يلتفت إليها باب القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيفة والآراء بل ذهب أكثر الأصوليين إلى أن العبادات لا قياس فيها فكيف بالقربات قال الشيخ الألباني رحمه الله وما ذكره ابن كثير رحمه الله عن الشافعية رحمه الله هو قول أكثر العلماء وجماعة وجماعة من الحنفية كما مقله الزبيب في شرحه للإحياء مجلد عشرة صفحة 369 وقال العز بن عبد السلام ارحمكم الله في الفتاوى فمن فعل طاعة لله تعالى ثم أهدى ثوابها إلى حي أو ميت لم ينتقل ثوابها إليه إذ ليس للإنسان إلا ما سعى فإن شرع في الطاعة ناويا أن يقع عن الميت لم يقع عنه إلا فيما استثناه الشرع كالصدقة والصوم والحج ولا شك أن الوقوف مع الأدلة وعدم التوسع في القياس لا سيما في باب القربات هو الأقرب إلى الصواب بل هو عين الصواب للقاعدة المذكورة آنفا وهي أن القربات يقتصر فيها على النصوص لا سيما وأن معنى هذا النص الجامع وهو قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى بعد ذلك انتقل المصنف إلى الكلام حول سنة عظيمة من سنن الوضوء والصلاة وهو باب السواك الأصل أنه محق يقول الصرق بين العبادات والقربات القربات هو كل ما يتقرب به إلى الله عز وجل ولو كان مباحا أما العبادة فهي ما أمر المرء بالتعبد به لله جل وعلا فالقربة أوسع من العباد العبادات ممكن يدخل فيها كل ما تعبد به العبد من صلاة او صيام او نحوها لكن القربة اوسع لان ممكن الانسان بالنية الصالحة يحول المباح الى ايه الى قربة نعم في كتاب البجولة المتحدة في الشافعي قد ان رجل المباح نتاج الى ايهما يقبل كلام الشافعي او كلام الشافعي لا النص المعتمد هذا نص كلام الشفحي رحمه الله تعالى أرجع إليه في الأم تجد هذا نص كلام الشفحي لأن إذا كان التسبيح ينفع فقراءة القرآن أفضل من التسبيح فهذا يقولون أنه قياس الأولى أن إذا كان تسبيح النبات ينفع الميت في قبره لو افترضنا جبلا أن هذه العلة صحيحة إذ أقراءة القرآن من الإنسان الحي أفضل أم لا تسبيح النبات أفضل جاوب انته يبقى ان هذا الباب قالهم ان اذا كان تسليح النبات ينفع الميت في قبره يبقى قراءة الحي للقرآن من اجل الميت تنفعه في قبره لكن اب العلة كما قلت عليله ولا تثبت لا شك انه الإشكال في مسألة الحاق بعض الأشياء بالبعض الآخر يعني الذين قاروا بوصول الثواب يحتجوا به يحتجوا بإن فيه نصوص وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما يثبت انتفاع الميت بعمل الحي ولو كان عملا بدنيا كالصور مثلا والحج والصدقة باعتبارها عمل مالي فقال طالما إن ينتفع المي بشيء فلماذا نحجب الأشياء الأخرى والنبي صلى الله عليه وسلم لما سؤل عن هذه الأشياء أجاب أنها تنفع ولو سؤل عن الأشياء الأخرى لقال إنها تنفع أيضا لكن هذا ليس صريحا إنما ولا شك خلاف معتبر لأنه القضية قضية الحاق مذكور أو الحاق غير مذكور بمذكوك فالبعض يقف على النص والبعض الآخر يقول لا نحن نتوسع بالقياس لأن فضل الله عز وجل أوسع من أن نحجره او نضيق فيه لا هو ابتداء الحديث في بعض الحديث في بعض ثانيا لو افترضنا أن الولد من كسب أبيه فهذا مما يجعل بعض العلماء يرون أن هذه الآية ليست مخصوصة بما ذكر من وصول بعض الأعمال أو الخيرات إلى الميت ومنها قوله فصلا إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صلح يدعو له فقال ولد صلح يدعو له هذا من كسبه لأن الولد من كسب يبقى ذا تفسد للآية وليس استثناء من الآية نعم في حاجة ميات على هذا الباب لا هو احنا الكلام الآن آخر ما قلت إيه؟ يجب الإيمان به دون البحث في كيفيته لأنه لا عهد للعقول بمثله في هذه الحياة يعني الإنسان الآن عندما يذكر له الشيء إن لم يقع هذا الشيء أمامه يستوعب بعقل أم لا يستوعب لا يستوعب إلا ما رأاه او كان له عهد به فعذاب القبر لا عهد لنا به فكيف نبحث عن كيفيته يفوض كيفيته إلى الله عز وجل لكن نؤمن بوقوعه ويكون يشمل البدن والروح أو يشمل يقع على الروح فقط أو يقع على البدن فقط الأصل إنه يقع على البدن والروح معا أما كيف فالله عز وجل أعلمه قراءة القرآن في القبر قراءة القرآن في القبر الأصل أنه سلم قال صلوا في بيوتكم لا تتخذوها قبورا أخذ أكثر أهل العلم من هذا الحديث أن القبور ليست مواضع للصلاة وبالتالي لا يقرأ فيها القرآن وكل الأحاديث الوردة في قراءة قلوه الله أحد سبشر مرة عن الميت أو نحن ذلك كلها لا تثبت بل في أسانيدها نكارة شديدة فالقبور ليست محل لقراءة القرآن أصلا دلي علي هي قراءة القرآن في القبور عباده ولا عادة عادة طيب يفقى مين اللي يأتي بالدليل اللي يثبت القراءة ولا اللي ينفي القراءة نحن نقول الأصل في العبادة المنع او الحذر فليقول لك الدليل إيه؟ قل له أنت دليل جواز القراءة في هذا المكان إيه؟ لأن دي عبادة والأصل في العبادة المنع إلا بدليل نعم